بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاحذر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 ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مياما ممدودا وبنين وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم ومهدت له تمهيدا ثم يطمع الأزيد أن كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدرتم؟ ثم قتل كيف قدرتم؟ ثم نظر <تصفيق> <تصفيق> ثم نضع ثم عبس وبسع ثم فَقَالَ واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال لإن هذا ما سِحْرٌ سحر يؤثر إن هذا الْبَشَرِ قول البشر وَمَا سقر وما أدراك ما سَقَر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكه جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كذلك يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم وَلَمْ نَكُنُ طَيْمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَوَائِضِينَ وَكُنَّا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حتى فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكره معرضين كانهم كانهم حمر فرت فرت من قسوة بل يريد كل مريء من منهم أن يعطي صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وَمَا تَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقَى وَأَهْلُ الْمَنْفِرَةِ